وقولوا قولا سديدا ينصلح لكم أعملكم وفلكم ذنوبكم ومن يطلع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهار ثم أما بعد إخوتي الكرام مازلنا مع أسئول الفقه ومباحث العام والخاص وهذه من المباحث المهمة جدا لأنها من المباحث اللغوية أيضا في هذا الباب وهي تنفع طالب الع عظيما أن الله أن ينفع بها وأن الله أن يثبت هذا الخير لنا ما حينا. الكلام هنا على مسائل العام والخاص. تكلمنا على تخصيص العام بالمتصل، تخصيص بالمتصل والتخسيس بالمنفصل. وانتهينا من التخصيص بالمتصل وأيضا تكلمنا عن التخصيص بالمنفصل. وقلنا تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص الكتاب السنة بالسنة وتmudى بالكتاب بالسنة ضربنا الأمثيرة على ذلك وقلنا أيضا تخصيص الكتاب بالإجماع وتخصيص الكتاب بالقياس هذاBSCRI. هذا الذي يبقى لنا تخصيص الكتاب بالقياس وتخصيص أيضا التخصيص بالقياس والتخصيص بالإجماع والتخصيص ب قول الصاحب التخصيص بمفهوم الموافقه الموافقة ومفهوم المخالفه والتخصيص بالنظر هذه كلها التي يراها بعض العلماء اختلاف فيها قوي لا سيما وأنهم يرونها بأن التخصيص بمثل ما ذكرت من المسائل المختلف فيها فهو يعتبر تحكم في النص والتحكم في النص فيه ما فيه من النظر وأيضا <تصفيق> التخصيص بالعلا والتخصيص بالعلا يكون نابع أيضا عن تخصيص بمسائل القياس فهو تخصيص أيضا بالأيلا الغرض المقصود من هذه المباحث مباحث من الأهمية بمكان وهي ختاماً للكلام على مباحث العام والخاص كما في اللمع للشرازي أقول بأن هناك مسألة لك هناك مسألة أخرى ولم يذكرها المصنف وكما بيننا بعموم الفائدة كما دخلنا في مسائل العام ودخلنا في بعض المباحث التي لم يذكرها المصنف وفيها عموم الفائدة أيضاً فيها الكلام على عموم المقتضي مسألة عموم المقتضي هذا مبحث أخير أيضاً قبل الاختبار نأخذ هذا المبحث لعله كما قلنا ينفع الله به سبحانه جل, جل في علاه نبدأ الآن الكلام على تخصيص الكتاب بالسنة بالكتاب اسف تخصيص الكتاب بالإجماع تخصيص الكتاب بالإجماع لو ضربنا عنه مثل ذلك طبعا تخصيص الكتاب بالإجماع يجوز باتفاق لكن لماذا الاتفاق؟ خلينا نشوف الإخوة اللي درسوا معنا الاصول يفهمون هذا المسائل أم لا؟ أقول تخصيص الكتاب بالإجماع هذا هذا باتفاق لا اختلاف فيه لماذا لماذا لماذا الاتفاق؟ تخصيص الكتاب السنة أخذنا أخذنا أخذنا هذا وذاك ننتهي بس من أنواع التخصصات وبعد كده لو عندكم إشكالات أو عندكم ترون في نقص في هذا الباب نبينهم إن شاء الله نعم عليكم السلام ورحمة الله لأن الأجماع ممتاز وأجهاد لما تتسرع أجهاد خلينا نشوف بس السريخة لدرس معنا هؤلاء يعني أنت متق مش هذا باب نعم لأن الأجماع لا يكون إجماعا إلا مستندا للدليل كما قال ابن تيمية وغيره لأنه لا يكون الإجماع إجماعا إلا إذا استند إلى إلى دليل نعم وكما أيضا قال ابن تيمية الآن الإجماع ساسه إما الكتاب وإما سون يعني الإجماع ولا يكون إجماع إلا هو يستند إلى إلى دليل لذلك قال علماءنا بأن الإجماع لا ينسخ لكن مستند الإجماع هو النسخ مستند الإجماع هو النسخ طيب التخصيص الكتاب بال بالإجماع تخصيص الكتاب كتاب بال قلنا في قول الله رفعولاء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مستحض الأنسائي هذه الآية عامة يوصيكم الله في أولادكم كل أولادكم يوصيكم الله في أولادكم كل اولادكم يوصيكم الله في اولادكم كل اولادكم سواء كان, رقيقاً سواء كان حرا كان رقيقا فهنا يوصيكم الله في اولادكم احنا قلنا الجمع المضاف يعم قلنا الجمع المضاف يعم فان كان الجمع المضاف يعم فإذا نقول بالتعميم يعني هذا التعميم يدل على ان مسألة يدخل فيها الرقيق ويدخل فيها الاحرار جاءت ال... جاء الاجماع على ان العبد لا يرث جاء الإجماع لأن العبد لا يرث عليكم السلام عليكم لا يرث العبد لا يرث من الحر والنظر في ذلك طبعا والإجماع يعني يبين لنا بأن العبد لا يملك شيئا العبد لا يملك شيئا فكيف يرث لأن الارث هنا سيصل في ثمرته إلى أجنبي والأصل أن والأصل أن الارث يكون بسبب أو بنسب بسبب إما إما السبب هو الزوجية يسيكم الله قال الله تعالى ولكم ما ترك أزواجكم إلا ولكم نسب ما ترك أزواجكم إلا ما يكن لهن ولد فالسبب هنا الزوجية أو الولاء وأما النسب فالأولاد الفرع والنزل والأصل وإن على والحواش كما قال الله تعالى يسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حاضر سائل وقال الله تعالى ولي لكل واحد منهما السدس والحواشي الأخوات آه، آه، آه، الأخت لها النصف فالغرض المقصود كل هذه من الله لفعلها فرضا في الكتاب فيكون الأصل في هذا الباب هو الكلام على المسألة المهمة جدا وهي أن الـ الـ الـ الإرث يكون بسبب ونسب ولا سبب ولا نسب بين الحر وبين, وبين العبد بين, بين السيد العبد وبين الميت ويكون العبد هنا يعني له وصلت النسب بالميت فإذا ورث أخذ السيد المال لأن العبد لا يملك شيئا العبد لا يملك شيئا قال صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فماله للمبتاع الا ان يشتري فماله البائع المبتاع فهو لا يملك ليست له ذمة مستقلة ليست له ذمة مالية مستقلة مستقلة يبقى إذن هنا القول بالإجماع كانت وجهته على ما بيننا في هذا الباب فالإجماع أن العبد لا يرس الحر يبقى إذن في قول على يوصيكم الله في أولادكم أولادكم أو المضاف عا ال الجمع المضاف عم والجمع المضاف عمنا مخصوص بالإجماع والإجماع على أن العبد لا يرس الإجماع أن العبد لارس. فالإجماع هنا خصص هذا العموم والإجماع خصص هنا العموم وأيضا قد يقال بأن مسألة الإجماع قد نقول طيب الناس المختلف فيها فيها إجماع أم لا لكن قد نقول بأن قول قول, قول, قول لله النفس بالنفس وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بعين والأنف الأنف قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس النفس بالنفس الألف والله هنا النفس الالف والله الاستغرارقية إذا كل نفس هنا الآن بنفس كل نفس بنفس عندما يدعي الإجماع على أن الوالد لا يقاد بولده يبقى إذا هذا الإجماع كما قلنا يخصص عموم قول الله فعلاء النفس بالنفس هذا الإجماع يخصص عندما يدعيه يخصص الإجماع يخصص النفس بالنفس إذا عموم عفوا إذا عموم قول الله فعلاء لماذا تسمع سيد الأستاذ سيد طيب بع حدث الب البس عندك قال الله دل علاء وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف قال أن النفس بالنفس هذا عموم ألف ولم هنا في النفس استغرقية فإن كانت استغرقية فيعام وهذا العام يخصص وتخصيصه عندما الدع الاجماع على أن الوالد لا يقاد بولده الوالد لا يقاد بولده هذا هو الوالد لا يقاد بولده فإذا قالوا إذا كان الوالد لا يقاد بولده فهو يخصص عموم قول الله رفع له وكتابنا عليه فيها أن النفس بالنفس أن النفس بالنفس هذا عندما يقول بأن الإجماع على هذا الباب فقالوا إذا إجماع يخصص يخصص الآية إذا الإجماع يخصص هذه هذه الآية فهذا التخصيص بالإجماع وهذا بالتفاق كما قلنا لأن الحق بأنه كما كما بينا قبل ذلك أنه لا يمكن إلا أن يكون لا يمكن إلا أن يكون مستندا إلى دليل. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هتَنَرَّ أيضا الأمثلة على الإجماع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طהור لا ينديس شيء. الماء طהור لا ينديس شيء. يعني لو طقب دراسة فلا ينديس أو لا الماء طور لا ينديس شيء. فهذا عامه الآن خصصا بالإجماع. فالإجماع خصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء لا ينجسه شيء أين العموم هنا؟ أين العموم في, في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الماء طهور لا يخصصه شيء من هذه اسمها إيش؟ رود هاجر رود اسمها رود لا هذا هذا قياس يرود وليس اجماع عرود هذا قياس وليس إجماع ما اتيت به يمنى محمد قالت شيء ايش الشيء يا إيش الشيء إيش احمد صليته وقت بها احمد طبعا لانه جالس معنا كثيرا جزاك الله خيرا احمد لا لا لا انا مش عارف ايش هتفعله في الاختبار نكرا في سياق النف نكرا في سياق النفي يفيد العموم نكرا في سياق النفي يفيد العموم هذا نكرا قال شيء نكرا في سياق النفي يفيد العموم إن الماء طهور لا إن الماء طهور لا لا ينتجس شيء إن الماء طهور لا ينتجس شيء فشيء نكرا في سياق النفي يفيد يفيد العموم فهنا مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم مقصوص بالإجماع أجمعوا, أجمعوا على أن ما, ما لاقى النجاسة فتغيرت أحد أوصافه بأنه ينجس تغيرت أحد أوصافه فانه ينجس لذلك العلماء قالوا والإجماع على انه لو تغير الطعم أو اللون أو الرائحة فإنه ينجز بملاقات النجاسة ينجس بملاقات النجاسة فالإجماع هنا على أنه إذا تغير أحد الأوصاف بملاقات النرجاسة ينجس الماء إذا تغيرت أحد الأوصاف بملاقات النرجاسة فينجس بذلك وهذه مسألة من الأهمية بمكان هذه مسألة من الأهمية بمكان فتدبروا رحمكم الله فيبعيدا الإجماع أيضا يخصص العموم الإجماع أيضا يخصص العموم من ذلك أيضا الأجماع من ذلك التخصيص بالقياس من ذلك التخصيص بالقياس ومسألة التخصيص بالقياس مختلف فيها عليكم السلام وبركاته. مسألة التخصيص بالقياس مختلف فيها والكلم هنا لما؟, لما الاختلاف الاتفاق الاجماع لما الاختلاف في القياس انه يخصص عليكم السلام ماركاتو غانم في اوقات كثيره انا انا اعذرك لكن لا لا تتغيب غانم ولو دقائق أنا المسائل بتمشي معي كثيرا فما ادري ما الذي يحدث يحصل برضه لانه من وصلتش التشريع لا غلط حق بأن مسألة مسألة التخصيص بالقياس مختلف فيه لأن القياس مختلف في أصل القياس القياس أن يكون مدركاً من من مدارك الأحكام مختلف فيه عند العلماء أصل أن القياس يكون مدركاً من مدارك الأحكام فهو مختلف به عند العلماء لا سيما وأن الظاهريات علامونا نم ينكرون القياس إنكاراً تاماً في هذا الباب ولا شايف أي حاجة ولا شايف إجابات أنت انت قلت هذا ما رايت وبعدين اصلا بياتيني اشياء ما يعني ما شغالان الأستاذ عيسى سيد عيسى هو الان نعم ليش لا لا جيد جزاك الله خير بس حضرتك بعد إذن حضرتك أستاذ أحمد تقول له بس يشوف عشان ما يبقاش في نعم اين هي اه نعم ما ما ظهرت عندي يعني قبل غانم ما ما أتت لكن صح مختلف في عودياتي شوف تعالى دي جاء ما هي لكن التخصيص بالقياس أنا سأقرب إليه أيضا أمثلة على التخصيص بالقياس تخصيص بالعيلة التخصيص بالتعليم التخصيص التعليم هذه مس أيضا مشكلة كبيرة جدا لابد أن نقف عندها والأمثلة عليها أيضا أمثلة بد أن يعني نبينها لأن في كثير من عندنا من المسائل التي نرى أنها تخصص عمومات الأدلة بتحكمات من من الأئمة المذاهب وبعد كذا أقول لك وهذا المذهب وهذا المذهب طيب هذا المذهب على عينه الرأس وأين كلام النبي صلى هذا المذهب وأين كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الباب طيب هنا المسألة كما قلنا بأنه فيه خلاف في خلال انا انا انا اعرف شده حرصك يا غانم لذلك أنا, انا يؤلمني ان الحريص يمكن ان ادي عليه شيء وانا قلت لكم كل منكم لو وقف مع نفسي وعلم ان الامه تنتظره المفروض يعلم بقى الان ان ما عليه شوف انا ماذا اقول لك ساقول لك شيء انه أسأل ربي الا الا يدخل في قلب الرياء والسمعه أنا أصلاً لو تعلم أنا وقتي خلاص وقتي لا يحتمل لقاء أحد وقتي لا يحتمل مسائل المسائل الأسرية التي لابد من تقدميها وقتي لا يحتمل أي شيء من الأمور الحياتية أو الجانب الحياتي كل هذه الجوانب الحياتية أنا أفعلها وأنا مع يعني أنا لو بمشي لابد أن أنت تأتي لي بحمال يحمل الكتب التي أحمله لأنني لا أتعامل مع هذه الأمور ال الحديثة معنا من الله علي بها يعني أنا أطلع الكتاب من الهاتف وأقرأ ما أستطيع تعاملي مباشره مباشرة مع الكتب فأنا اكلي مع الكتب زيارتي لأهلي مع الكتب جلوسي مع أي أحد مع الكتب أي, أي أحد عنده مشكلة في البيت عنده مع الكتب مع معي فأنت المفروض أصالة خلاص تعلم وتدرب نفسك هذه حياتك خلاص هي دي حياتك أي هذا الأصل وكل شيء بعده فرع فاجعل الأصل رائد وقائد اجعل الأصل رائد وقائد واجعل الفرع الذي يأتي يأتي على وجود الأصل ما فيش شيء اسمه أن الفرع يلغي الأصل يبقى الفرع يأتي ماشي سد, سد ما سد الفرع مع وجود الأصل اجعل الأصل يزاحم كل شيء في حياتك لأن حياتك مرهونة به صار أصلا فحياتك كلها مرهونة به فلا صح أنا من طول عمري حتى في نعمة أذفاري وأنا أطلب العلم كان الإخوة كنت أنا في السفر يقولون أنت بتاعنا تعيش في ما يعني ما عندنا أحد يعمل لنا طعام فأنا أذهب إما بالكتب وإما بالسماع يعني معي شيء يجعلني معهم بالجسد دون, دون الروح فأنا أنا أريد الإخوة تهتم جدا بهذا الباب أنا قلت أنا اهتمامي ليس بالشهادات اللي أنتم تهتموا بيها لأن في النهاية سامحني أغلب الإخوة اللي بيخشوا الجماعات ويطلعوا معهم الشهادة والمصيبة الكبرى ان بيصدروا الناس ماجستير ودكتوراه ولا ولا ثقه علمي عندهم وطبعا عدم الثقه العلمي مع ورود الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشارة العلميه من اي من أي من أي مكان من الجامعات بقى خلاص بقى للناس اضافه او يطفي عليه شرعية معينة ويجعل الناس يسمعونه ولو ما عندوش ثقه علمي والناس هتثق فيه وترجع اليه هاد... هاد... انتهت الدنيا وهذا أغلب اغلب المتخرجين من الجامعات هكذا اغلبهم وكثير من من اخذ الدكتوراه من اول امبارح ولا بعده اول امبارح وبعده تتيجي تكلمه حتى عن العلم ما عنده شيء من العلم ولو تصدر للتدريس رايت عجبا هذه حقائق نحن نعيشها فهذه الحقائق لا بد ان تبدل هذا اذا كنا حقا نريد يعني يعني نريد للامه ان تشرق مره ثانيه أو, أو نعيم بيتكلم لا خد الدكتوراه تسأل ماجستير انت مالك ماجستير روح يا نعيم الى الجامعات بالدكاتره هناك وسألوا عن مساله ففقط مساله فيها شيء من اعمال النظر وانظر وانظر عجبا الحل ان ان ان انا أجعل أن أنني لا اجعل لله الفضل نعم هو الجامعات ايش اللي بتفعل جامعات كتاب يعطيك يعطيك ماده ماده من الكتاب وبعد ما انتهى الفصل بيغير كتاب ثاني هذا ايضا ليس ليس فهما في الاداره هذا الباب إن كانت إدارة المفروض إن إحنا بنبني طالب علم طالب علم عشان ينبني له ضوابط عشان نبنيه أو إن إحنا بندي شهادة خلاص شهادة أتأخدها من أي مكان بقى. أنا الآن ممكن أطلع جامعة من غد وإلا فقوم بيتصل فيا عشان ب فقط نعمل جامعة وأنا ما أريد ما ليس في رأ... أنا رأسي في رأسي هدف في حياتي سأموت دونه وأنتهي المسألة ما أريد إلا ذلك نعم على, على ما كان عليه المتق... المتقدمون على المت... المتأخرون على ما كان عليه المتقدمون طريقة تريسة على ما كان عليه المتقدمون هذا الراجح الصحيح ولذلك الشفع لما يجلس من الفجر إلى العصر ويدخل عليه أصحاب اللغة أصحاب الحديث أصحاب, أصحاب الف... الأصول أصحاب الفقه كله يدخل على, على المعشف فالحصنة نريد نريد طالب عمل متقن في هذه الأبواب فنسى الله على أن يجعل لنا يعني من العلم نصيبا والحظ الأوفر وأن يجعلنا نتقارب به إلى الله جلال فعلا وأن, يجعل لله وأن يجعلنا من المتقنين الراسخين وإلا في آخر الزمان يعني على ما نرى من علامات الساعة هو طلب العلم عند الأصاغر طبعا عند الأصاغر ليس الأمر على السن وإلا ابن عباس كان من أصغر الناس ودخل على مجلس الشورى وأراد عمر الخطاب أن يسكت الجميع ليعرف الجميع قدر ابن عباس في السؤال الذي سأله فطبعا أنت أنت يعني أنا كان أخ بيقول لي لو نصحتني نصيحة قلت لو نصحتك نصيحة أنت أن تقوم لأينا فتدعو الله أن يرزق الله براسخ في العلم لا تطلب العلم عند الأساغر تطلب العلم حقا عند الأكابر والأكابر هم الراسخون في العلم ورسوخ العلم يعرف لأن إحنا أيضا الآن عندنا مجمع اسم مجمع تفريخ الكتاكيت هذا المجمع الذي يخرج من يحفظ الفروع وينتهي وليس عنده الملكه التي تنمي فيه شخصية طالب عين الحق الذي يقول أتسب المتقدمين حقا وأحاول قدر إن كان لا أقول إنه ياخذ من حيث وأخذه لأنه لا يستطيع أن يباشر على حديث بنفسي لكن يقول أسير على الدرب اللي أصله أما أن يمنع الاشتياط في الأمة هذا تحجير رحمة الله على الأمة فلا بد أن يعني أن نفقه هذه المسألة جيدا دائما أنا أبينها للطالب عين لابد ونسأل الله على أن يجعلنا جميعا من العالمين العاملين ويغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وأن يجعلنا حقا من الراسخين يعني أنا أصالة يعلم الله في كل حال من احوال الطلب عندي كنت أدعو الله على أن أجد راسخا أخذ منه العلم لأنه خلاص سيجعل لك سنين العمر بأسلات وأفسواني معدودة يا نعيم هذه جيدة خلاص هنعلمه العربية في إذا كترا أصالة يتكلمون بالعلمانية أنا عندي في الجامعة أصالة يعني الحمد لله أنهم يتوارون عندما أتكلم أنا لكن والله كل ما أدخل ال المحاضرات في البنج في في في في, في القاعة أجد الطلبة يأتون سعيا إليا في إيش يقولون الآن هل هي مسألة حريه مسألة مسألة الدعوة للإسلام طبعا كلام ما أريد أن أنا أفسح الكلام عشان ما يعرف لكن علمانية نص علماني رجل رد حديث النبي صلى الله وسلم تصريحًا ما لا يفلح قاضٌ ولا أمراء أمراء من أجل البرازيل قديمًا من يعني قريب من السنين قريبة قال لا لا من أجل تاتشا سنة هو يقول من أجل البرازيل رد حديث النبي صلى وسلم رد حديث ما ما من بدأ الذين فاقتلو فالم فيها ما فيها من ضبط العلم ورسو ورسوخ العلم وهذا لم تضبط العلم إلا أنت أنت تأخذ على الراسخ ولذلك أنا أجد أمادد أمادد تأثروا بعلم المتأخرين وليس في المزاهد يعني في علوم الحديث مثلا لما واحد يتأثر بكلام النووي في مسائل الاعتقاد ماذا سيحدث؟ خالف خاد حاد عن سلك, سلك السابقين ثم يأتي من الفروع ويتكلم ويقول أن الخلاف العقدي اختلاف فقه وأنا قلت لكم في تخريج الفروع على الأصول وقلت يكتب بماء العين بل بماء الذهب بل بماء القلب إن صح التعبير بأن الإمام الشفع في تأصيلاته وهو يقول بأن من القواعد أن لا خلاف في الاعتقاد في العقائد بحلم الأحوال فلابد من الاهتمام بطلب العلم لابد من الاهتمام بطلب العلم بإتقان العلم وأنا أنا أنا أقول أنه يعني سامحوني هي نفس المصدر واسمعوها دي ايدا انا اقول طالب العلم الموفق الذي وفقه الله لشيخ العالم وطبعاً بيكون فيه ملكة معروفة وهي ملكة التمييز انه يستطيع ان يميز بين الراسق وبين غير الذي لم يلهمه الله التمييز الذي لم يتقن مسألة التمييز لا شيء عليه هذا لن يصل ساحيا عمره على خواء الذي لم يرزق التمييز هذا كما قلت لكم سيبقى عمرا ودهرا وآمدا بعيدا إذا قيل له أين أنت ذاهب إلى الكتاب من أين رجعت من الكتاب ذاهب بالكتاب, بالكتاب والغترة والسواك والقميص القصير وهذا جيد جدا لكنه ذاهب ماذا يفعل يطلب العلم ثم بعد سنين العمر هو في محله أو خلف محله وهذا ظاهر نعيشه واقعا وأنا ممكن أترك المجال لإخوتي اللي حتى يتكلمون معكم في هذا الباب يعيشونه واقعا مرا سنين العمر باسرها وأنا عند نعومة أظهاري في الطلب حملت الشكر لمن كان سببا في التزامي فقلت له الطريق الذي تمشي عليه لن تصل به إلى نهاية الطريق أو لن تصل به وصولا يجعلك من الذين صدرهم الله على نصرة الدين افعل كذا وكذا وكذا طبعا لم ياخذ بكلامي وتهمني بالكبر وان انا كده بتعالى على مشايخي وانتهى الموضوع الان الان بينطم بيعد انا من الندم لأنه معه مجموعه يقولون هذا اعلم اهل الارض في كذا فيطرح عليه السؤال فيظهر انه اجل اهل الارض في كل شيء وهذا هذا هذا وارد واضح لائح لا غبا لا غبش فيه لا غبش فيه فلا بد من أن أنبه على ذلك والفت الانتباه على ذلك لذلك أنا لست ممن يهتم لا بدرجة اختبار لو أردتم بدرجة اختبار الآن ممكن أعطيكم الدرجة هي الآن وتوكلوا على الله وقلت أنا في أول الطريق قلت من, من كان يحضر معي من أجل الحضور والغياب ومن أجل الدرجات ما أريده وسامحوني لو سوء أدب مني أو فيه شيء من العجرفة يحسبونها أو زعموا وليس كذلك ما أريده والله ما أريده لأنه لن ينفع هنا ولن يستطيع أن يتحمل ما يشرح وأيضاً لن يثمر ونحن ما نريد إلا من يثمر لأننا أموات على طريق الموت نريد شيئاً يبقى إلى يوم القيامة ولن يبقى إلا, إلا إلا يبقى إلا رجل واحد جاد في الطلب تنتفع الأمة بها بيه. الشيخ كشك هذا من نبلاء الأمة ورجل من الرفعاء نحسبه مخلصاً والله وحسيبه بل بل يعني ترى لهم رؤى تقول ترى له رؤى يعلم الله بها لكنه على فراش الموت بكى بكاء مريرا لما سئل عن ذلك قال ليتني تركت ما انا فيه وعلمت اربعه اربعه فقط يعلمهم لذلك لما دخل شعبه شعبه نظر الى مجلس التحديث وجد الف مؤلفه يعني بتكتظ على مجلس التحديث وهذا في الاولين الان لا تددها الا في الوعظ والقصص وغير ذلك الف مؤلف فقال له يعني لا تغتر أيخرج من هؤلاء ثلاثة قال والله لو خرج ثلاثة عن الأمة انتفعت أيما انتفاع يعني الراوي يقول فانتظرت حتى عدت الثلاثة الذين تخرجوا من هؤلاء الكثر الكثير طالب علم متقن والله الأمة بأسرها سيغطيها علما وستدور الأمة بأسرها على ما عندهم من الرسوخ وطالب علم الذي يخرج طالب العلم العالم يخرج عالم والواعظ القاص يخرج واعذا قاصا والضعيف يخرج الضعيف لا يخرج القوي إلا إذا, إذا, إذا شاء الله شيئا وسع ربك شيء علما نسأل الله أن يعلمنا أياكم سامحوني الشيء بشيء يذكر حتى ارسخ لنفسي ولطلبه العلم لنعلم حتى لا تضيع الأعمار هكذا هباء حتى لا تضيع العمار هكذا هباء وأنا قلت دائما أن ترزق ان تدعو ترزق لأن هذه التي فعلتها أنا في أول الطلب عندما راني أخ بتكلم في مسافة العقيدة قال لي ممكن تضل هو رجل يعني حتى لو كان ضعيف في العلم لكن كانت نصيحته يعني كالبرق دخلت في نقيه عظامي سريعا فقال لعلك تضل لعلك لو ما وجدت شيخا فجلست أبكي لربي لأن يرزقني من أتقن على دي من الراسخين في العلم ولان العلم لا يأخذ الا من الراسخين فنسال الله تعالى أن ان يجعلنا جميعا من طلبه العلم الراسخين واجعلنا جميعا ممن يبقى على على الطريق ونسال الله تعالى وتعالى ان يعلمنا من ينفعنا وانفعنا ما علمنا ويجعلنا من نتعلم لنتعبد انشئ ذلك بين الناس وما كان لله دم واتصل، وما كان لغير الله انقطعا فصلا التخصيص بالقياس قلنا مختلف, مختلف فيه لأن القياس مختلف فيه وضرب الأمثلة على ذلك سنضرب أمثلة أيضا على التخصيص بالتعليل لأنها مسألة مهمة جدا على السطح نبينها بإذن الله في هذا الباب التخصيص بالقياس كقول الله جل في علاء الزانية والزاني كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم به مهرعفة في دين الله قال الزانية والزاني, والزاني كما قلنا المفرد المعرف بالأرف واللام اللهم أمين المفرد المعارف الف ولام يفيد العموم التعريف يفيد العموم سواء تعريف بالالف ولام الاستغراقيه أو التعريف, أو, أو, أو, او التعريف بالاضافه كما بينا قبل ذلك تفصيلا في هذا الباب فهذا عام هذا عام الزاني و الزنيه هذا اسم جنس معارف الف ولام فيفيد العموم كل زانيه وكل زانيه سواء كان حرا ام رقيقا اما اذا هو على العموم صحيح ام لا سواء كانت الزنيه حره أم, ام أما فهذا جاء على العموم جاءت آية أخرى تخصص هذا العموم من الكتاب بالكتاب فقال الله جاء الفعل عن الإماء قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والمحصنه المعنى فيها في هذه الآية الحرة فان كانت الحرة عليها مئة فالآم عليها, عليها خمسون سواء هذا في إن كان سيبا أو, أو, أو بكرا آه والله آه والله ليست غربه فقط بل وحرب دروس عليه يعني ليست فقط بل ورماح كلها تكون عليه ويرمى بعض الامور متكبل مغرور ولا لا يرى فضل الناس عليه يعني سترى من هذا ما يمكن ان يتعبك وطبعا كلهم بهوى كلهم بهوى يتكلم لكن المنصف المنصف النبيل سيكون خير عون ولو لم يكن عالما أنا كنت مع رجل فلسطيني درس معي في دبي فلما سمع قال أنت, أنت, أنت تناقش الدكتوراه لا أنا أدرس علم فقام فقال انا لا أستطيع أن أكون كذلك وكانها يمشي فأنا قلت له كلام ابن مسعود أنه قال كن عالما أو متعالما أو, أو أو محبا للأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك فقام في قبر رأسي والله وما رأني إلا فعل ذلك قال انا أحب أهل العلم كفى فالنبيله كذلك الغربة غربة ما يعلم بها إلا الله رأى الله في هذه الأزمنة عمتا أقول وأرجع إلى مساء القياس خصص الكتاب بالكتاب بقول الله دل في علاه الزانية والزاني فجريد كل واحد منهما مائة جلدة فهنا الزانية سواء كانت حرة أو أمى فتجلد مائة جلدة خصص بالكتاب بقول الله دل في علاه عن الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والمحصنة معناها معناها هنا الحرة فإذن عليها, عليها الخمسون وهذا كانت سهبا أم, أم بكرة هنا ما زلنا في الكتاب بالكتاب لكن جاء التخصيص بأن الحر الحر مائة جلدة وايضا العبد يجلد بخمسين حد العبد حد العبد الجلد خمسون وإذا سألت من أين أتيت بهذا قلنا قياسا على الامه قياسا على الأمة وهذا القياس قد خصص عموم قول الله الفعلاء الزاني والزانية الزانية والزاني, والزاني أسف الآية الزانية والزاني فياخصصت عموم والزاني الزاني على فلما استغرقية فعممت الحر وعممت ال فإذا الحر والرقيق هنا بالتعميم على ما قاله علماء خصصا بالقياس هنا بقياس العبد على الأمة بقياس العبد على الأمة فيكون هذا التخصيص تخصيص بإيش سيكون تخصيص بإيش تخصيص بالقياس إذا هذا التخصيص تخصيص بالقياس فبعيدا هذا التخصيص بالقياس ننتقل لو قلنا يعني هذه خلاص انا كده بهذه الامثله على الأقل ضربت مثلا حتى يتضح أمامكم هذا الكلام هنا تاتينا مسألة من من الاهميه بمكان وهي مسألة تخصيص العمومات تخصيص النصوص بالعلل بالتعليل انت بتلعب سعيد ماذا تفعل ماذا تفعل طب ما معنى التخصيص بالعلل ما معنى التخصيص بالعلل لا ما أنا أنا سألك من الشرح حتى تنتبه التخصيص بالتعليل والتخصيص التعليل هذا من باب ب تخصيص القياس وهذا من الأهمية بمكان مسألة التخصيص بالنق نعم نعم أسماء ممتازة ممتازة جزاك الله خير التخصيص هنا التخصيص بالتعليل من الأهمية بمكان التخصيص بالتعليل من الأهمية بمكان هو هو تابع هنا للتخصيص بالقياس لكن هو من الأهمية بمكان فاذا إذا قلنا التخصيص بالتعليل عندنا صراحه كثير من الامور التخصيص بالتعليل ما انا مش عايز اصدمهم بالامثله لكن لا بد ان انا افعل ذلك اذا قلنا قالا سبب لعن الله النامص والمطلمسه والواصله والمستوصله والواشى والواشمه والمستوشمه والواشره والمستوشره طال المتفلجات الحسن المغيرات خلق الله ف الله النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالأحاديث يبين العلل تنصيصا وإن كانت هي ينظر فيها هذه مسألة طبعا في القياس لو تكلمت فيها أنا وتباحرتها هتتعبكم جدا لأنها سترجع إلى مسألة أصولية مهمة جدا وهي نقد الحكم في في مقام من, الم... في من المواطن في من يرجع على العلل بالتخصيص أم لا هذا يسترجع كل هذه الخلافات في التعليل سيرجع إلى هذه مسألة المهمة جدا وهي بحر لا بد منه فأقول هنا التخصيص بالتعليم الشافعيه والحنابلة الكل يقول بأن النمس حرمته إن كان المقصود به التدليس طبعا الوصلة والمستوصلة نفس الأمر أن النمس النمس الأصل في الحرمه هنا التدليس فقط يعني المرأة إذا كانت قد نمصت بإذن الزوج تتزين له صح ذلك لأنها لا تدلس عليها الآن لا تدليس أما المخطوبة أنا الآن أبين لكم التصوير هنا وأبين لكم هنا كلام العلماء الفقهاء النبلاء ماذا فعلوا؟ العلماء النبلاء الفقهاء أخذوا عموما مسلم وهجموا عليه تخصيصا بالتعليل هذا بالعقل هنا الآن المشكلة كل المشكلة بأن التعليل بما قالوا تعليلهم مختلف فيه غير متفق عليه فيكون هذا الباب فيه جرأة بالهجوم على النصوص بأمر, بأمر فيه, فيه جاذبية يأخذ أو يرد ينظر فيه ولذلك أنه بلاء من الفقهاء المحدثين خرجوا عن هذه الدائرة وأنا طبعا لست بصورة تفصيل المسألة تفصيلا كبيرا لكني أضرب مثلا لتعلم كيف ماخذ القوم عند العلم عشان كده دائما أقول الرسوخ في العلم هو الأهم في كل باب إذا أردت أن تعلم هل أرادك الله في العلم أم لا انظر إلى من أحالك على راسخ أم لا لأنك إن, إن, ان حدث الرسوخ حقا وقد أتقنت العلم انتهى الامر لما يطلع رجل هكذا لا يفهم شيئا ولا يفقى في دين شيئا ثم يوسم بأنه الامه ويطلع يقول بأن الإمام بمحمد صلى الله عليه وسلم اختياري ثم بعد ذلك يأتي بالطوام الأخرى ويقول بأن ظاهر القرآن فيه يعني أنا ما أريد أن أفسح عن مقابل ضبط يقوله ظهر القرآن أول كما شئت ظاهر القرآن لا يصلح أن تأخذه او تاخذ به اوله كما شئت هكذا كتاب الله يقال فيه هذا الكلام اوله كما شئت وما دام الفقهاء ينظرون الى هذا الباب ويقوضون عمومات النصوص بمسائل تعليلية مختلف فيها هذا هجوم على النصوص مع أن هؤلاء انقى واتقى وأورى وهم على الإسلام والايمان أما الذي أصفه الآن ده رجل انتهى أمره ده خرج خروجا طيبا هينا رفيقا من الطرق المستقيمة هو في الطرق الآن وعره جدا فالاصل في هذا الباب أن النساء قال لعنى الله أنه مصر مصر قف عنده لعن الله أنه مصر انت مصر أنت الآن جئت هجمت على هجمت على حديث النبي سلم تريد تقويده تريد تخصيصه أنت تريد أن تقول لا تعملوا بكلام النبي سلم وطبعا أنت ما تقول بذلك لكن أنت قلت كأنك تقول اعمل بحديث النبي في دائرة واحدة دون الدائرة الكبرى معك معك لو كنت تفقه بأنني أقول أنني مامور شرعا بأن أدور وأحور وأكور حول المراد من حديث النبي سلم لأن قول النبي سلم لا أنا أنا شرعا أن أعقل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بما أراد النبي، لا بما أردت أنا، ولا بهوايا ولا جهل، ولا زوقي، ولا وجدي لذلك الشفيع كان يقول أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبأذن المسألة هنا. في الكلام على مسألة أي أخت الآن عندها سؤال في هذا الباب تؤخر الأسئلة لاخر الدرس حتى لا تعطني ولا تشغلني في مسألة مهمة جدا الكل بد أن يقف ويسكت ويصمت ليسمع ويتعلم في هذا الباب المهم جدا لأنه باب لا يصح فيه أبدا أن أخذ واعطي فيه فتفقه هذا الباب فإذا قلت أنا الآن في هذا العموم على هذا الباب بأن حديث الانسلام لعن الله أنه مصر ومتنمصها لما يأتي الفقراء من الشفعية ومن الحنابلة وهم يقولون بأن المسألة على التدليس إذا جاء الخاطب صورة التدليس جاء الخاطب فهي يعني نمصت من أجل أن تظهر أو تظهر جمالها للخاطب في هذا التدليس والوصن نفس الأمر على هذا الباب فهذا التدليس فإذا يجوز لا يجوز أما للزوج فيجوز يبقى المسألة على إذن الزوج هنا وضع عموم قول الانسلام لعن الله من المصر والمطلب من بالتدليس وطبعا الجويني يتكلم في هذا واخ ليه اخ طيب طبعا الحمد لله يعني مش طالب عندنا أنا, انا ما ارى فرق بين اخوتي الذين يدرسون معي وعمل بحث في ذلك واعجاب البحث وبعثوا وبعث ليه طبعا لما انا شددت عليه بعث البحث وقال س سيفيدك طبعا قال سيفيدك جدا وأنا استفيد لكن ورد تعليمهاخذ بأن ت له هذه من المشكلة المشكلة الكبيرة هنا إنه بيخرج ناس يعمون على الأغرار والأغمار فالمسألة فيها تقويد للنص لا أنا الله أنا مص المتفرج قال إن سلم فهنا كان الإنكار من سلم أنهن متفاجئات للحص أن مص أيضا للحص نعم ولا الوصيلة أيضا للحسن دخل في هذا الباب والتقييد بالتدليس على ما قالوا في هذا الباب طبعا مرضود هم قو على ما عندهم بحديث عائشة بأن المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت المرأة لعائشة تسأل عن النمص قالت لو استطعت أن تخلعي أو تقلعي عينك زينة لزوجك ففعلي فهذا من يفهم منه الإباحة من عائشة على النمص وهذا عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب طبعا قول ابن مسعود دعك من هذا أنا, أنا ما أدخل تفصيلا في المسألة وإلى تفصيل المسألة انا الحمد لله أنا على, على قناعة تامة دون أدنى زبزبة بأن النمس كليتا حرام ملعون من فعلت ذلك هل ورد الخلاف؟ ورد الخلاف وماذا بعد؟ ورد الخلاف وهل الحق متعدد ولا الحق واحد؟ الحق واحد لكن ورد الخلاف كل انصافا نعم ورد الخلاف لكن أنا الآن أبين لطالب العلم كيف يغوص ليعلم أين النزاعات موطن النزاع يروح طالب العلم جدا في هذا الباب فهذه المساله اسمها التقويت بالتعليف فقوض عموم قوله السلام لعنى الله ونمسها ونمسها بقوله بالتدليس ولذلك رفض ذلك ابن الملقن من الشفعية لأن الشفعية الذين يعلون راية مساء التدليس ابن الملقن رفض ذلك وقال في رواية الرواية التي جاءت عن عيشة رواية ضعيفة وورد عنها روايه اخرى انها أن حرمت النمس وابن الملقن في في في شرحي في كتاب التوضيح في شرح قال قال و و وفتواها هنا اقرب للدريم فتاوى اخرى وناخذ فتاواها هنا وخرج عن الشافعيه وقلب التعميم والناوي وايضا ابن حجر وانت تنظر في الخطاب والبيهقي واولائهم فقهاء المحدثين الذين يعظمون النصوص ينظرون في هذا الباب فهذه مساله أصولية من الاهميه بمكان وهي التخصيص بالتعليل والتخصيص بالتعليل وارد ولا غير وارد يا أستاذ من تعبتنا ساعة تتكلم الآن نعم وارد وارد التخصيص بالتعليل عندما يستمع من المعارضة أو عندما يكون ظاهرا لأنني أدور مع مراد النبس سلم حيث دار لكن هنا العلماء يقيدون لتقييدات مهمة جدا يعني التعليل الذي يعلل به لو راجع في مواطن من مواطن على التنصيص بالبطلان لا يأخذ هذا التعليل لا بد أن أخضح في هذا التعليل وبعدين الحق مسألة النمس الوشف التفليج كل هذه المسائل كلها فيها معارضة لحكمة الله اللي في علاه، فهي من المرأة نزاع مع نزاع مع حكمة الله في علاه نزاع مع القدر يمكن أن يرد عليها ايراد وهذا الإيراد أن يقال لي طب اسمع يا أستاذ أليس،, أليس الله للعلى قد أباح على سنة الخضاب بالحناء أليس لمراتي أن, أن, أن, أن, أن, ان تجمل نفسها بكل انواع التجميل في هذا الباب المؤقت قلنا نعم ونحن ندور مع الدلح الاداره كلما شابه ما جاء الشرع بإباحته قلنا به كل ما جاء الشرع بإباحته قلنا به هذه مساله مهمه جدا فانا اقول نعم التخصيص بـ بـ بـ بالتعليل قد يرد لكن له ضوابط ليس كل تعليل يمكن ان يخصص به النصوص وقد يكون التعليل الذي يخصص به النص يرجع على النص بالبطلان فاذا رجع على النص بالبطلان ماذا نفعل ماذا نفعل كاننا قد رددنا كتاب الله جهارا ورددنا سنه الرسول جهارا فلا بد ان نعقل هذه المساله فاذا التخصيص بالتعليل له ضوابط ليس على الاطلاق ولا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا لانني كما قلت ادور مع مراد الله حيث ما دار وادور مع مراد الرسول حيث ما دار وأيضا يمكن أن نضرب أن مثلا أوضح من هذا طبعا النمس خاص ذلك وأنهم قوضوها وقوضوا عموم النص كما قلنا بمسألة التدليس والحق خلاف هذا الكلام الحق أنه خلاف هذا الكلام هذا الكلام فيه ضعف هذا الكلام فيه ضعف والذي يقول به ما هو إلا ببغاء ببغاء وبوق يأخذ ويعطي وانتهى الموضوع بين لنا الحديث ضعيف هنا الآن ولو قوت الحديث جاء جا عن عائشه جاء خلافه الأقرب للسنن لذلك كما قلت نوبلاء الرفعة من فقهاء المحدثين خرجوا عن هذا الباب وقالوا بالتعميم وقالوا نص نصنا نص مسلاه يقدم وليس لنا أن نتعامل مع نصوص بهذه الأبواب من ذلك أيضا قول الملكية في التعليل في الرمي بالنرد اللاعب بالنرد أو النرد شير فاللاعب بالنرد أو النرد شير هنا علماء الملكية يقولون إن كان للمقامرة يحرم والا فيجوز في طب هنا يبقى اذن هم عللوا التحريم في اللعب بالنرد على المقامره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنرد او النرد شير فكانما وضع يده في دم خنزير يبقى اذن معنى ذلك انني لو عللت بما عللوا به بالمقامره رجعت على النصب ايش بالبطلان انتهت رجعت على النصب بالبطلان يبقى اي احد بيلعب بالنرد هكذا جالس لا يلعب على المقامرة صح له ذلك أين النص؟ أين النص؟ من لعب بالنرد عموما من لعب بالنرد أو النرد أشير فكأنما وضع يده في دم خنزير أين النص الآن؟ ذهب النص ذهب النص فهذا ذهاب كما قلنا ذهاب بالنص فإذا التعليل الذي لم يسلم المعارضة لا يصح أن نقود النصوص به التعليل الذي لم يسلم من المعارضة تقصيلا لا يصح تقود النصوص به وهذا مساءة التخصيص بالقياس ولذلك أنه في أضيق الأحوال لا أن نعلم أخوة الكرام في التقصيلات ومدارك الأحكام من مدارك الأحكام القياس نعم لكنه في أضيق الأحوال لذلك إمامنا إمام المذهب إمام الشافعي يبين بأن مساءة القياس هذه في الضرورات وهذا مثله الإمام أحمد بأن مساءة القياس من أضيق ما يكون استعمال القياس من أضيق ما يكون إذن أيضا التخصيص بالتعليل يكون من أضيق ما يكون نعم هو هذا ف... فنرجع إليه بالبطان فلا صح هذا الباب ف... ف... فهذه مسألة فلينتبه لها الجميع أردتوا أن أشير إليها وإلا لو دخلنا وتكلمنا عنها ب... ب... ب... بتوسع من تهينا. من ذلك أيضا أنواع التخصيص التخصيص بالمفهوم التخصيص بالمفهوم والتخصيص بالمفهوم أيضا من باب الاجتهاد التخصيص بالمفهوم من باب الاجتهاد لأن مفهوم النص اجتهاد أمر اجتهادي فإذا قلنا من باب الاجتهاد فإذا أيضا التخصيص بالمفهوم مختلف فيه التخصيص بالمفهوم مختلف فيه لأن حجية المفهوم مختلف فيها أصالة حجيه المفهوم مختلف فيها اصاله فالتخصيص المفهوم مختلف فيه ولكن نحن نقول الراجح بحجيه مختلفة مخلفة لا سيما أن هذا فهم الصحابة وأن النبي قد أقر على ذلك والدلالة واضحة جدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب عندما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله وعليس ولا جميعا حمد أن تقصوا المساطين ان خفتم أن يفتلكم الذين كفروا قال وأيضاً ضربهم في الأرض فلا يسع أن يجمعهم تقصروا من من الصلاة قال إن خفتم إن خفتم فقالوا ما لنا قد أمنا وأيضاً نقصر يبقى هنا عمل عمل بالمفهوم هو الآن عمل بالمفهوم وأقر السلام على فهم لكنه قال له صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها وأيضاً من ذلك ابن مسعود رضي الله عنه رضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قال وقلت انا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ثم روا حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فوافق اجتهاد كلام النبي صلى الله عليه وسلم في والفهم هنا كان من مفهوم المخالف طبعا احنا فيقولون في به وايضا الظهريه لا يقولون بمفهوم المخالفه فالاختلاف بينهم في التخصيص بمفهوم المخالفة على حجية مفهوم المخالف يمكن أن نقول على مساله ال ال التخصيص بالمفهوم في قول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين شات شات في أربعين شات شات في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين شات شات هذا عموم إطلاق في كل شات يعني سواء سائمة أو كانت معروفه في في كل أربعين شات شات لكن جاءنا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي السائمة زكاة <تصفيق> وفي السائمة زكاة السائمة تعرفون المرحرحة التي لا كلفت في طعامها وشرابها فقال وفي السائمة وفي سائمة الغنم ممتازة سكينة وفي السائمة وفي سائمة الغنم هذه أو تأ... لكن لكن هنا أيضا إض إضاء... إضافة التخصيص الوص في الغنم ليس مرادا يعني لا يقال أن المسألة على سهم الغنم فقط بل كل بهيمة الأح... بهيمة الأنعام قال أو في سامة الغناء، قال في السعيمة الذكاء. يبقى هنا في وصف مقيد هنا الآن. يا لي فرق بين منطوق ومفوم. الوصف المقيد هنا هو إيش؟ السوم وفي سعيمة في السوم، فالسوم مقيد. يبقى مفهوم مخالف المعلومة لا ذكأت فيها. لما أقول في السعيمة الذكاء، إذا المعلومة الم المعلومة اللي فيها، فهذا المفهوم خصص عموم في أربعين شات شات. لأن في أربعين شات على الإطلاق سواء معلوفة أو سائمة كنا لا خصص خصص خصص بالمفهوم يعني في أربعين شات معلوفة لا كتب فيها في أربعين شات سائمة فيها شات في أربعين شات سائمة فيها فيها شات فيبعد أن هنا التخصيص بالمفهوم هو الآن وهذا قول الجمهور طبعا نحن في بذلك من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث هذا حديث له منطوق وله مفهوم والمفهوم ان لم يبلغ كلتين حمل الخبث فهنا هذا المفهوم مخصص لعموم قول الله قول النبي سلم الماء طهور كل الماء الماء استغراق قولا الماء طول لا ينجسه شيء قلنا لا الماء الذي بلغ قلتين لما قالوا المفهوم خصص هذا العموم هذا المفهوم الذي يخصص العموم فهم، لو فهم الناس أن أنا لا التعليقات شغال ما فالمفهوم خصص العموم هنا سيكون التخصيص بالمفهوم ايضا من ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم هذا عام مخصوص ايضا لكن هذا التخصيص ليس بالمفهوم هو التخصيص, أي... التخصيص هنا يعني سامحوني ادخلته انا تغليبا على اساس فعل النبي يخصص ايضا كما ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم يخصص اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم من الاصناف الربوية يعني هذا مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مات ودرع مرهونة عند يهودي في وسق شعير فهذا مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف في الجنس ولا إلا فالحرية في البيع والشراء نسيئة زيادة تفاضل ليس فيه ثمت شيء من الأمثلة أيضا عن تخصيص بالمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا في الحولين لا رضاع إلا في الحولين رضع لا رضع إلا في الحولين هذا مخصوص بإيش بفعل أسامة أو بإقرار أسامة سالم آسف سالم مولى أبي حزيفة فأكون هنا التخصيص بالمفهوم كما قلنا حجة عند جميل أهل العلم خلافة للأحناف أنا أطلت عليكم جدا وعندنا مسألة صراحة أريد أن أزيدها لكم وهي مسألة من الأهمية بمكان وهي مسألة عموم المقتضي لكن هنا نغلق الباب الآن حتى يعني لا يطيل طال الوقت صح أخذنا وقتهم وزيادة يا الله لنا طيب أنا متأخرين أعتقد عمتها سأختم عموم المقتضي نجعلها نجعل عموم المقتضي لأن هذا الباب غير موجود في الكتاب فنجعل عموم المقتضي في فصل وحده يعني في الدرس القادم قبل الاختبار تأخذون هذه المسألة من الأهمية بمكان التخصيص بالسياق حيكون من من النص من نفس النص أما التخصيص بالمفهوم هذا اجتهاد وممكن يكون متصل أو منفصل ممكن يكون متصل أو منفصل وجعلوا الأسئلة بعد ما ننتهي هناك التخصيص بقول الصاحب التخصيص بقول الصاحب أيضا في خلاف كبير جدا بالعلماء وهي أيضا ثمار الكلام على حجية الص قول الصاحب حجية قول الصاحب فإذا كان الصاحب حجية قول الصاحب فإذا كان الصاحب قوله حجة وهذا راجح لدين الله به كما في الشفع في القديم هذا قول الشفع في القديم ولذلك ناقل بعضهم الاتفاق لما الأشاعرة والمعتزلة وأهل الكلام قالوا جماهير الأصليين يقولون بأنه قول الصاحب ليس بحجة فمن قال بحجية قول الصاحب قال يخصص به العموم لكن هذه المسألة صراحة أيضا تخصيص العموم بقول الصاحب لابد لها من قراء محتفة تقوي هذا لأنني الآن سأضيق على دائرة ما جاء عن اللاجة الفعلاء والقرينة أن الصاحب يقدم على فهم أي أحد لكن ظاهر القرآن بيكون قوي جدا فنحتاج إلى قرينة قوية في التخصيص كقول أبي بكر قول عمر أو الخلفاء الرشين الأربعة أو معهم بعض فتاوى أهل العلم مع قول الصاحب فيكون هذه من القرائن التي تخصص العموم لو ضربنا مثلا بذلك لنختم الدرس اليوم كمثلا قول اللاجة الفعلاء فإن كنتم مرضى على سبيل ففعددتهم من أيام آخر هذا التقدير يعني فافطرتم فعددتهم من أيام من أيام أخر. تعلمون بأن الشافعيه والحنابلة يخصصون هذا العموم بقول الصاحب صحيح ولا لا ما ادري ما أخلكم تعلمون خلينا ننهيها قول الصاحب هنا هو قولنا عباس بن عمر قال بأن الحامل والمرضع عليهما إيش الإطعام فقط الحامل والمرضع عليهم عليهما الإطعام فقط طب وهذا يكون مخصصا لعموم قول الله رفع فعده من أيام أخرى ولم يفرق فإن قلنا بأن هذا قول قول لم يعني يخالفهما أحد وأن القرآن محتف قوة ذلك يمكن أن نخصص عموم النص بقولهما كان ظاهر نص أقوى بذلك لأنهم حتى حتى الحناف والشفع حتى الشفيعية والحنابلة الذين قالوا بذلك وطبعا الكلام تفصيل يقارب قول الجمهور فهم هم, هم يفرقون بين بين بين من أفترت لنفسها وأفترت ل لوالديها وأيضا هم يقولون عليها الاطعام وعليها وعليها أيضا القضاء ع أعمال الدليلين في هذا الباب والصحيح أنها ما عليها إلا القضاء فقط لعموم القول على ظهور الآيات في ذلك بأن الله على قال فعدة من أيام أخرى إذا التخصيص بقول الصاحب أيضا نحتاج إلى قراءة محتفة حتى نقول بأنه يخصص عموم القول بقول الصاحب لأن هذا هذا نص نص إله وحي فلا صح تقويضه ولا صح يعني تخصيصه ولا تقييد تقييده إلا بدليل سلمة من المعارضة إلا بدليل قد سلم من المعارض وهذا آخر ما يكون في الكتاب بهذا كل قنتين من مباحث العام الخاص لكن يعني من باب الفضلة في العلم وهي مهمة جدا مبحث أخير هو مبحث في العام الخاص مبحث عموم المقتضي عموم المقتضي وهذا خلاف عريض أستمر خلافا في الفخيات في الجزئيات خلاف تفصيلي بين الأحناف والملكيين وبين الشفيع والحنابلة وإن كان الأحناف الذين يقومون في صف والثلاثة الآخرون يخفونه في صف آخر وعند التطبيق تجد أنهم جميعا يختلفون جميعا عند التطبيق يختلفون وهذا دلالة وضحة جدا أن هناك دواعي ممكن تكون هذه الدواعي قراء تجعل المسألة عند التطبيق في خلاف التأصيل في الفروع وهذا سيات إن شاء الله بيانه كده أخذنا الدرس القادم عموم المقتضي لو فيها يا سيئة الآن اتفضلوا لذلك أخذكم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه يقول السائل هل يص... ألا تعتبر كصة سالم مولى أبي حذيفة من باب الوقاء فيه س قبل هذا السؤال uns قبل هذا تعتبر أريد سالم مولى أبي حذيفة من باب, من باب الوقاعة العينية لا يخصص بالعموم خاصه محن نقول بانها وقتين يخص عليها مثلها نحن نقول بذلك لا نقول بانها خاصة ولا نقول بانها مطلقة كما قال من قال من الظاهرية لكن هي وقعت حال يقاس عليها مثلها هل يصح مثال التخصيص بالتعليل قراهة البول في مكان الاغتسال بان العلة في القراهية خوف النجاسة عند الاغتسال وفي هذا الزمن هذا الخوف غير موجود بسبب وجود السيراميك وغيره نعم ممتاز نعم نظر جيد ممتاز يا أستاذ الصومالي أو مورتاني أو كل إفريقيا فوق رأسي ممتاز رجل لا يلقي علينا السلام وقد حاولت أن أسلم عليه أكثر من حاولت ولا حاولت وقد حاولت أن أسلم عليه أكثر من مرة وهو لا يرد فهل يجب علينا تكرار التسليم لعدم وصفنا بالهاجرين اللهم سعى تمر مر عليه ورأيته في في سلم عليهم وإن وجدته هو اتلاه بهدية على, على الأقل تلطف معه وارفق هذا رجل كان يعرف ما به يعني هو ممن يبدع الناس أكيد بقى كل الناس عنده مبتدعه في لا يرد ولا يسلم فأنت سلم عليه باب أنك تسخط على نفسك تتبعه وان ترضي الله فيه وأن ترفق به قدر امكانك يقول في في الحامل والمرضع الصحيح هو القضاء نعم الصحيح هو أن تقضي الحامل والمرضع الصيام أم لا الصحيح ويريد الصحيح تقضي تقضي ولا ولا فدي عليها الصحيح هي أن تعمل بقول الله العالى فعدة من أيام أخر هل يجوز أن يقال لشخص على دين آخر غير الإسلام على فعل خير فعله جزاق الله خيرا؟ لا ما يجوز لو لو لو أتى ببحور الحسنات وهذه لا تكون لا ينفع عند الله لفعلها يرزق به في الدنيا فقط لأن ابن جدعان كان يصل الراحم وكان يقري الضيف وكان وكان فلما قال له عيش ما له عند الله قال لا شيء له ان لم يقل يوما رب اغفر لي يوم الدين قال الله جعل من عمل صلاح من ذلك الأنسى وهو مؤمن قيد فلنحيي أنه حياة طيبة نعم. يقول إذن الله... تقول له الله أكبر على هذا الفعل هداك الله للإسلام هذا اللي تقوله. يقول إذن النمس في خلاف معترض النمس فيه ورد فيه الخلاف ورد فيه الخلاف لكن الاعتبار وغير الاعتبار هذا اختلاف محسوم بتنصيص قول سلم لعن الله النمسار والتنمس ما لعونا من فعلت ذلك لكن الخلاف ورد نعم الخلاف وارد وارد باختلاف فهوم العلماء في التعليل ولكن هنا عندنا في مسألة التعليل بذل سلم قد علل علّل المغيرات خلق الله وهذا تعليم مستقيم فإن قيل طبعه الحنة تغير الحنة تغير الشعر يغير قلنا هذا التغيير الذي جاء الشرع بحله يبقى لما يقول لنسلم المغيرات الخارق الله هذا تعليل وفيه إنكار فيبقى على عمومه حتى يأتي المخصص فجاء المخصص بنفس النص في قول لنسلم في الصبخ وأن لنسلم قال خليفه لو دو نصار غيروا الشيب وجنبوه السواد وبالتحلي بامور الجمالات التي تتجمل بها المرأة وجاء بها فكان تخصيصا، فيكون هذا خلاف نعم ورد الخلاف لكنه محسوم فلا يقال هذا معتبر فاختر ما شئت بما شئت لا هو خلاف ورد نعم ورد لكنه محسوم لأن الخلاف نوعين في خلاف محسوم وخلاف غير محسوم اللي هو من مضايق الخلاف كما يقولون بأنه قد ورد الخلاف في حلق اللحية الشفع قال بالكرها طبعا الشفع في الأم قال بالحرمة لكن المتأخرون من الشفعية قالوا بالكراهه هذا خلف محسوم من فعله لو كان على ما يقولون من فعله من الصحابة لا أحد من فعله من التابعين لا أحد من فعله من تابع التابعين لا أحد ما من فعله فقرر قارلب لا أحد هو من شرع من قبلنا هذه من سنة من سرعة الأنبياء ثم النفس الامر يقول بذلك أنه مخالفه لهود النصار هذه مسألة, مسألة عويصه صراحة ان نقول نعم ورد ورد في الماده بشانه قال بل نعم هم هنا الان يقولون شوف التخصيص هنا التخصيص قالوا التخصيص بالاداب هو من الاداب كيف من الاداب والنبي سلم قد امر به وقد قال في المخالفه هذا تشويش على الناس لكن يظهر ان في خلاف نعم في خلاف نعم. ما نستطيع ان نقول إن ما ورد الخلاف ورد الخلاف لكنه محسوم لكن خلاف مثلا في قراءه المرء القران أنا لا أقول هذا خلاف محسوم هذا من مضايق الخلاف قراءة الحاض للقرآن من مضايق الخلاف لكن اقول انها لا يجوز ان تقرأ لكن هل هو من الخلاف ومن مضايق الخلاف نعم والله من مضايق الخلاف من مضايق الخلاف مسائل البيوع والمعاملات مسألة التورق مسألة مساله القبض الحكمي والقبض الحقيقي هناك مسائل من مضايق الخلاف فهذا خلاف خلاف معتبر وينتهي الامر في هذا الب... لكن خلاف حتى لو كان خلاف معتبرا لكنه محسوم يعني النصوص حسمته فمسألة نكاح المرأة بغير ولي الخلاف ورد فيه ورد فيه ابن رشد يرى ان الاحناف اقوى من قولهم اقوى من قول الجمهور لكن نقول له اخطأت ثم اخطأت ثم اخطأت والخلاف محسوم الخلاف هنا محسوم لان النص جاء صريحا ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل المقولة النبيل، وبالسند الصحيح كالشمس قال أبو هريرة في السنة في غيره، قال كنا كنا ما نحن من أهل السماء أو أهل الكون الآخر، كنا نحن الصحابة الذين مع النبي سلم، كنا نعد المرأة التي تنكح بغير إذن وليها بأنها زانية، إذا الخلاف هنا محسوم، إذا الخلاف في المسألة هنا محسوم شرب النبيذ، قال أبي الحنف. الخلاف موجود هو موجود ولذلك نحن لا نبدع ولا نفسق ولا نفجر من, من يعني لا نقول بنا نفاجر من يعمل بهذا شرب النبيذ الذي لا يسكر قال به اهل الكوفة والخلاف ورد لكنه خلاف محسوم لذلك لما سأل رجل احمد قال وكيئ كان يشرب النبيذ يعني يسقط تسقط روايته قال لا لا سيبي هذا نسقط عدالات الناس نعم لكنه خلاف محسوم لكنه محسوم في احد يستطيع يقول الان ان شرب الكونياءك مختلف فيه مشربات الروحية ما هو مش ليس من عصير العنى بقول الان ما هينزل منزلة النبيز هل احد يقول ان الكونياءك يشربه ها والبي تشرب الخمر لا تشرب في احد يستطيع يقول بهذا الكلام هذا ادخال على الناس ورب العزة فهذا الخلاف فيه خلاف محسوم نعم تقول هل ممكن مثال لتخصيص السنة بالكتاب لان لم نأخذها اخذناها ما حكم المرأة التي تعاني من مرض البواسير ولا تستطيع قضاء الصيام ويشق عليها صيام رمضان لأن عندها جرح؟ ما ترسله؟ ما ترسله؟ ما حكم المرأة التي تعاني من مرض البواسير ولا تستطيع قضاء الصيام ويشق عليها صيام رمضان لأن عندها جرح داخلي؟ ان كانت امرأة لا تستطيع وال قال قالت لا تستطيع هذا ما عليها إلا الإطعام. إن كان المرض لا يرجى برؤه هذا ما عليها إلا الإطعام فرضها الإطعام ما حكم سب الدين في حالة الإغلاق وكما يقول السائل وعقبه بتوبة اولا, أولاً سب الدين في المتقدمين هذا كفر يخرج من ملة مثل مستل استهزاء قل أب الله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وفي المتأخرين كما قال ابن عبدين بأنه قد قد يراد بسب الدين سب الديانة التدين يعني يسوق بدين زيد يقصد ذلك سب تدين زيد إنه طبق الدين غلط ونفر الناس من الدين فأسب التداينه ما يقصد سب دين الإسلام ف فإن كان فنحمل المرأة على على على على على إحسان الظن في هذا الباب لكن وصف الأخ السائل أنه في إغلاق معنى أنه لا يدري بشيء معنى الإغلاق أنه لا إرادة يعني اتى به غير مريد له فإن كان فلا شيء عليه وإن أعقابه بتواف الحمد لله لكن الإغلاق اكراه أو ينزل منزلته لذلك لا يؤخذ المر عند الإغلاق لأنه سيدخل تحت قوله نسان رفع ومتى الخطأ ونسان المستكليه عليه هل يجوز أن أقول للكافر جزاءك الله خيراً حتى وإن كانت النية أن يكافئه الله في الدنيا فقط خيراً مما أزد لي من معروف؟ لا, لا. أقول لهم هذاك الله الإسلام وإن كان العموم يحتمله من صنعكم معروفاً فكافئوه لكن في الكافر أبداً تكافئه لأنهم كانوا يتقصدون العطاس عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول لهم يرحمكم الله فيقول لهم يهديكم الله ما يقول لهم يرحمكم الله يقول يهديكم الله نعم أقول شيخانا نرجو منكم التخفيف علينا في الاختبار بسبب أننا مستجدين وهذا أول فصل لنا ولا نعلم عن النظام شيئا بوريكت هذا أمر سأنفزه لك بإذن الله ولجميع الطلبة تحت أمرك وأمرهم جميعا مات رجل ولا يعلم أنه أخرج زكاة ماله أم لم يخرجها فما العمل خلاص تبقى على الأصل أنه من أهل الإسلام فأخرج زكاة ماله على الأصل و وإلا لو جاء القرين أو لم يخرج زكاة المال يبقى لا دروس تقسيم التركة حتى يخرج آآ آآ آآ تخرج زكاة من من, من المال ثم بعد تقسم نكتفي يعني ده آخر سؤال عشان ندخل لنا ورانا دروس بـ بـ بـ بـ يعني تقول السائلة إذا كان طلب العلم يمنعني من إجابة دعوات بعض الأخوات من الأهل هل في ذلك إثم؟ لا لا ليس في ذلك إثم و... وأنت ممكن أن تلبي دعوة بالتليفون وبإرسال الهدية وبإرسال وب... ب... الدعوات والتحببات وهذا جيد جدا ينفع في هذا الباب هل يصح قياس التدخين على الملح والسكر؟ على إيش بقى؟ يعني إيش قياس التدخين على الملح والسكر؟ شوف هذا اسمه جه... جهل علم إيش يمكن السكر, مثلاً السكر في ضرر ما هو ذل بتق القيله ليه علمانية بقى عدم علم السكر في ضرر صح كده طيب والملح في ضرر يبقى الدخان كالملح والسكر يبقى ما يجوز انك تمنعه الان الآن يبقى على قدري خد نفسين الله على تحت الشجرة وتغني بقى تحت الشجرة هذا... ما يريدون ذلك يريدون الدنيا يكون بهذا نقول لهم هذا من من الغباء الفقهي هذا دلال على الغباء الفقهي السكر والملح من الطيبات ليس من الخباس ودعى الحل به وأما السيدائر بالدخان باتفاق أنه من الخباس كيف يكون ذلك هذا اسمه غباء فقهي هذا الذي يريد أن يوسع على الناس ويضيق عليهم ديانته هذا ما يجوز وهذا قياس قس من قياس, قياس الأعور نعم يقول السائل مع حكم زواج المسيار في <تصفيق> المعاصرين اختلفوا فيه أن أدين الله بأن زواج المسيار حل وبلل ليس فيه ثم شيء زواج المسيار هو أن امرأة لها ما لها من الحقوق أسقطت بعض الحقوق لتحتفظ بزوج تحتاج إليه امرأة لبيبة قريبة تعلم أنها لا تستطيع أن تعيش خلوا ف... فهي عندها عواز تريد أن تسده بما يرد الله لفعله. اعفافهم بحل وبل ولها في ذلك الأجر امراه غنية سرية رأى الطالبة للعلم متقنا لكن ما عنده قالت لا أكفيك كل شيء بس تعال كن معي خذ بيدي أدخل بك الجنة مثلا وأسقطت تعالى ليلة في الأسبوع يوم في الأسبوع ساعة في الأسبوع فقط لها ذلك وهذا له ادله رصينه في, في في السنة مسلمة صالحة ليست مسلمة سوداء رضي الله عنه صالحة النبسلم بليلتها قالت له يا رسول الله لا أرى لي في الرجال كبر سني لا أرى لي في الرجال فقالت ليلتي ونوبتي لعائشه لكن لا تطلقني أريد أن أكون زوجة لك في الاخره. هل الآن وأيضا عائشة قالت ذلك تصريحا قالت, قالت بان المرأة تريد زوجها ما تريد أن يطلقها فتقول لا تنفق علي وانا فيك ذلك ولا تأتيني لا تقسم ما أريد قصما أريد أن أراك في الأسبوع مرة في النهار مرة هذا, هذا جائز وحل وبل وليس فيه ثمت شيء وأما المشوشون يقولون وعين الاستقرار وعين الاستمرار س... هاي ما اسقطت حقا لها أما قال سلم لا يجوز أن ي... لا ينكح ال... المسلم على عن... نكاح أخي لا يخطب المسلم على على خطبة أخي أما قال سلم ذلك ثم قال إلا أن يأذن حق له أسقطهم هذه دلالة على عدم اتقان عدم إتقان العلم والذي يدخل الناس في هذه الأبواب عدم إتقان العلم والتصدر للفتوى قبل التأهل هو الذي يجعل الناس يفعلون هذا يقول بعض الورثة لا يريدون إخراج زكاة أبيهم من نصيبهم بعض بس بعض الورثة لا يريدون إخراج زكاة أبيهم من نصيبهم بسبب بعدهم عن الدين والإسلام فما العمل؟ لا يريدون إخراج الزكاة عن أبيهم من نصيبهم بسبب بعدهم عن الدين والإسلام فما العمل؟ لابد من جبريم على ذلك وأخذ المال عنوة دون أن يدروا ولو واحد اختلس هذا المال خلصة دون أن يدروا وعلم مقدار الزكاة يأخذه دون أن يدروا ويخرج الزكاة رجل حتى تمرد جلدته في القبر هذا حق الله لابد أن يقدم زي قال النساء دين الله حق بالقدم ايش اللي فيها دا دحنا نقول يغتفر في الاستدامة ما يغتفر في الابتداء فنقربه عليك يا استاذ خالد بأن هذا قس الاولى دا في الاستدامة مش في الابتداء وغتفر في الاستدامة لغتفر في الابتداء نقول له الآن عائش قالت هذا الباب وش فيها هذا الأمر ما الذي فيها ما المأخذ هنا ولو اشترت عليها قال لها لا قسم لو اشترت عليها ذلك قال لها ما استطيع القسم قالت له أنا ما أريده ما الذي فيها حق لها سقطته ولذلك نحن لا نلزمها ديمومه الحياة أن تسقطها لا احنا نقول بأنها حق لها أسقطته ولها في أي وقت أن تعيده تقول خلاص ما مضى قد مضى من الآن أنا أريد القصف هو يقول لها ما مضى قد مضى وانت أيضا مع الماضى انا ما أستطيع بعيدا الفراق بالإحسان ليس فيها سمت شيء عند تحجير الواسع لابد أن نجد دليلا واضحا جليا